Book 2 40 40 du efter vej. du bareen? Spøger efter vij? Er så من فضلك. هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Gå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 متر. ثم اذهب لجهة اليمين مئة متر. <تصفيق> يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. <تصفيق> يمكنك أيضا <أن> تأخذ الباص. <تصفيق> يمكنك أيضا أن تأخذ الترام.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 كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ قابعون. الجسر. اقطع الجسر. كيركيم اعبر النفق. اعبر النفق. قرّر حتى ثالث إشارة ضوئية.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 ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. أنشكول، وَدَانَ من فضلك، كيف أصل إلى المطار؟ من فضلك، كيف أصل إلى المطار؟ إنّ الأفضل أن تأخذ المترو. الأفضل أن تأخذ المترو.